رمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنة والموقوذة والمتردية والنطيحة والمتردية والنطيحة وما كلا السبع إلا ما ذكئتم وَمَنذُ بِحَالٍ نُصُبُ وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَابِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنَ